وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا لِزَوْجٍ مّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُم مِّقْرًا طَيِّبًا فَلَا تَأْخُذُوهُ مِنْ شَيْءٍ ۖ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مبينا وكيف تأخذونه وقد أخضر بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف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 اورجم السلام عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه واخواتكم من الرضاعه وامهات نساء وربائبكم اللاتي في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهم فان لم تكونوا دخلتم بهم